خريش متوترة جدا أصبح خراش الخزاعي واستغابة من السيوف لا تحترم حاجا ولا معتمرا ولا حتى مبعوثا هوى أحد الوثنيين بسيفه على إحدى قوائم بعير النبي صلى الله عليه وسلم المسمى الثعلب فكسرها وبرك ينزف وشعر خراش بدنو الموت وفجأة دوى صراخ خلف هؤلاء الهمج صراخ أناس يقال لهم الأحباش حلفاء لقريش يزجرون المنفعلين عن ارتكاب جريمة أخلاقية فكفوا أيديهم وأغمدوا سيوفهم طمأن الأحباش خراشاً وربما أعطوه جملاً بديلاً وصل الخبر إلى قبيلة خزاعة الوفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهم قوم خراش فانطلقت كوكبة من فرسانهم لمقابلة القائد صلى الله عليه وسلم يقودهم فارس يقال له بديل بن ورقاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل أي الإبل والأمهات بأطفالهن وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال صلى الله عليه وسلم قال كلاما امتزجت فيه الصرامة العسكرية بالحكمة السياسية قال إنا لم نجئ لقتال احد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم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 لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول فانطلق إلى مكة ولما وصلها وجدها متوترة بحث عن زعمائها فقابلهم وقال لهم إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا غضب سفهاء الوثنيين وصرخوا لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، لكن كبارهم قالوا هات ما سمعته، فقال يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمداً لم يأتي لقتال، إنما جاء زائراً لهذا البيت معظما لحقه ثم عاد بديل بن ورقاء يخبر القائد صلى الله عليه وسلم أن قريشاً تتهمه بالتخطيط لحرب عزم صلى الله عليه وسلم على فك هذا الصدأ الوثني فقرر إرسال عمر بن الخطاب ليخاطب قريش علّه يقنعهم لكن عمر يدرك أن قريشا متعطشة لدمه لذا رشح عمر لهذه المهمة رجلا لأسرته وزنها الثقيل في مكة بحيث لا يستطيع الوثنيون التعرض له أو مسه بأذى وبذا يضمن صلى الله عليه وسلم سلامة مبعوثه فمن هي الشخصية التي ستهاب قريش التعرض لها؟